إن الحمد لله نحمد تعالى ونستغفر ونهد بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار وما قرغ إليها من قول أو عمل نعلم عباد الله أن الهذاية نور يقلفه الله في قلوب من يشاء من عباده توفيق من الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده يوفقهم للهداية توفيق إلهام ورجد فيكون بذلك سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة والهداية تنقسم إلى أربعة أقسام القسم الأول هداية عامة يشترك فيها جميع الخلائق الجن والإنس الصالح والطالح وهي التي قال الله عز وجل فيها الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدأ أي الذي أعطى كل شيء وخلق كل شيء على هيئته وصورته التي خلقه وهداه لعمله الخاص فخلق الغاء أعطاك الله اليدين وهداهما لعمل خاص وأعطاك الله السمع وهداه لعمل خاص والبصر وهداه لعمل خاص فأنت لا تسمع بعينيك ولا تنظر بأذنيك ولا تأكل برجليك ولا تمشي على يديك الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه خلق كل عبو وهداه لعمله الخاص الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه والهداية الثانية القسم الثاني من أقسام الهداية هداية دعوة وإرشاد ودلالة وهذه الهداية ليست بهداية تامة قد ينتفع بها الخلق وقد لا ينتفعون هداية الدعوة والإرشاد وهي في كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وَيُبَشِّرُ المؤمنين الَّذِينَ يعملون الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا إن هذا القرآن يحدي أي هداية دعوة وإرشاد ودلالة وكذلك الرسل هداية هداية دعوة وإرشاد قال الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى قراط المستقيم وأيضا أسباع الرسل هم يهدون الناس هداية الدعوة والإرشاد والدلالة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب والله لا يهدين الله بك رجلا واحدا خيرا لك من الحمر النحن وهذه الهداية ليست بتامة قد ينتفع بها الخلق وقد لا ينتفعون ولكن القسم الثالث من أقسام الهداية هي الهداية الكاملة التامة هداية التوفيق والإلهام ويخاصة بالله عز وجل وهي التي قال الله عز وجل إنك لا تهدي أي هداية, هداية التوفيق والإلهام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أي هداية التوفيق والإلهام والهداية الرابعة هداية إما إلى جنة وإما إلى نار كما قال الله عز وجل في أصحاب الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله وهداية للنار كما قال الله عز وجل أما تمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى أو قال سبحانه وتعالى فاهدوهم إلى طراط الجحيم فاهدوهم إلى ثراث الجحيم وأما فأما فمود فهي توضع في هداية الدعوة والإرشاد قد الرسل قد ينزل الكتب قد تأتي الرسل ولكن ربما لا يستجيب لها لا يستجاب لها قال سبحانه فأما فمود فهديناه أي هداية الدعوة والإرشاد والإرشاد فاستحب العمحة وكما أن الهداية تنقسم إلى أربعة أبسام فكذلك الناس ينقسمون بالنسبة للهداية إلى أربعة أبسام وهو عنوان هذه الكلمة وهي الباحثون عن الهداية الناس ينقسمون بالنسبة للهداية إلى أربعة أبسام قسم تأتي الهداية إليه إلى بيته إلى مسجده إلى مقر عمله تأتي إليه الهداية تقرأ عليه بابه ثم يوفقه الله عز وجل فيقبلها ويتمسك بها ويموت عليها وهذا كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم قدمها مرض يوما فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فجلس عند رأسه فقال يا غلام أسلم جاءت لهم جاء إلى بيت عليه الباب يا غلام أسلم فنظر الغلام إلى وجه أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم الغلام ثم مات من ساعته فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحاً مسروراً وهو يقول الحمد لله الذي أنخذه من النار الحمد لله الذي أنخذه من النار والإسم الثاني من أقسام الناس بالنسبة للهداية قسم أيضاً تأتي إليه الهداية إلى بيته إلى عمله إلى مسجده إلى مقر اجتماعه تأتي إليه الهداية تقرع بابه ولكن يرحبها ولا يقبلها فهذا كان في الصحيحين أيضاً من حديث سعيد بن المسيّد عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه أو يعوده فقال له وعنده جلتاء السوء أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فانظروا إلى جلتاء السوء وجلتاء السوء من موانع الهداية للعبد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاجلك بها عند الله فقال عبد الله أبو جال عبد الله بن أبي حمية أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم مقالته فأعاد مقالته ما أي أترغب عن ملة عبد المطلب قال الراوي مات أبو طالب وهو يقول هو على ملة عبد المطلب فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على عمه الذي كان يدوده ويدادر عنه ويحميه وقام بتربيته وكفالته حزن عليه فقال لأستغفر من لك ما لم أنهى عنك فنزلت قوله سبحانه وما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستقروا للمشركين ولو كانوا قلي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجهيد وفيه نزلت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهديه الإشار القسم الثالث من أقسام الباحثين عن الهداية وهي من أفضل الأقسام قسمٌ لا ينتظر حتى تأتي الهداية إلى مسجده أو إلى بيته أو إلى مقر عمله واجتماعه لا ينتظر بل يخرج ويبحث عنها ويقطع المفاوز بعدها والبحث عنها بل وينفق الغالي والرخيص من أجلها ويتحمل المشاق من أجلها فإذا وجدها عض عليها بالنواجد وتمسك بها وهذا حاله كما في مصنع الإمام أحمد من, من حديث عبد الله بن عباس وأيضا يجعل من حديث سلمان الفارسي نقف معكم في هذه اللحظات مع قصة سلمان الفارسي في البحث عن الهداية وما أدراكم ما سلمان الفارسي ذكر علماء الحديث علماء الرجال أنه عمر ثلاثمائة سنة وقيل مئتين سنة وقيل غير ذاك أنفق عمره في البحث عن الهداية يحكي قصته التي فيها من, من العباس والعبر لابن عباس فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه أي من فنح قال كنت رجلا فارسي من أهل أصبهان إيران من أهل أصبهان وكان أبي دحقان قريته أي من كبرائهم وتجارهم وكان أبي دحقان قريته وكنت أحب خلق الله إليه قيل إنه ابنه الوحيد وكنت أحب خلق الله إليه فما زال حبه إياي حتى حبثني في بيتي كما تحبث الجارية من شدة حبه بابنه حبثه في البيت كما تحبث البنت المرحب من حبه لهذا الولد وجعله مسؤولا عن النار التي يعبدونها كانوا يعبدون النيران النار قال وكنت قطن النار التي لا يتركها تخبو ساعة أي فطأ وكان لأبي ضيعة عظيمة أي مستان فشغل يوما في بنيان له عن ضيعته فقال يا بني إذا فطلعها وأمرني ببعض فقال إني قد شغلت اليوم في بنياني هذا عن ضيعة فتر فاطلعها فأمرني ببعض العمل فيها قال فخرجت ولا أدري ما أمر الناس عليه لحبس أبي إيايا في بيته قال فخرجت فمرت على كنيسة من كنائس المقارة فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون وما أدري ما أمر الناس لحبس أبي إيايا في بيته قال فدخلت لي لكي أسمع فلما رأيته ما يسمعون قال فقلت والله إن هذا الدين خير من الدين الذي نحن عليه وكان دين النصارى خير من دين المجوس قبل الإسلام قال إن هذا الدين خير من الدين الذي نحن عليه قال فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس خرج في الصباح الباكر ما رجع إلا بعد أن غربت الشمس قال فرجع فسألتهم أين أصل هذا الدين قالوا بالشام قال فرجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلت عن أمري كله فقال أي بني أين كنت ألم عهد ليس ما عهدت قال يا أبتي إني مررت على كنسة من كناية النصارى فسمعت أصواتهم فروهم فيها فوالله ما دلت عندهم حتى غربت الشمس قال أي بني ليس في ذلك الدين خير دينك ودين آبائك خير منه قال فقلت له له والله لا والله إنه خير من ديننا قال فخافني فجعل في رجل قيدا هذه بداية الفترة فجعل في رجل قيدا فأرسلت إلى النصارى فقلت لهم إذا قدم عليكم تجار من الشام ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم قال فقدم ركم من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم قال فقلت إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجوع إلى أهليهم فآذنوني بهم فلما قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى أهليهم أخبروني بهم فألقيت القيد من رجل وانطلقت معهم إلى الشام قال فلما قدمت الشام قلت من أفضل أهل هذا الدين قالوا الاسقف في الكنيسة قال فجئت يا قسيس قال فجئت فقلت إني قد رغبت في هذا الدين وإني أحب أن أكون معك وأتعلم منك وأصلي معك وأخدمك وأخدمك قال فادخل قال فدخلت معه فكان رجل سوء كان رجل سوء يأمر الناس بالصدقة ويحثهم عليها فإذا أتوه بها افتنزه لنفسه ولم يحظ المخافر منها شيء حتى, سمع حتى جمع منها سبع قلال مملوء بالذهب والورق قال سمان الفارسي قال وكان رجل سوء كان يأمر الناس بالصدقة ويحثهم عليها فإذا أتو بها اكتنزه لنفسه ولم نفس المتاكن منها شيء حتى حتى جمع منها سبع قلال مملوء بالذهب والورق قال فأضغفته بغبا شديدا قال فما لبث أن مات قال فما لبث أن مات فجاءت النصارى من أجل أن يصل عليه ويسلوه قال فقلت لهم تصلوا عليه إنه كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويحثكم عليها فإذا أتيتموه بها اكتنزوا لنفسي ولم يحطي المتاكن من شيء حتى جمع منها سبع قلال مملوء بالذهب والورق قالوا فما علمك بذلك؟ قال أنا أدلكم على كنزه قال فدلن فدلنتوهم على تنزيه حتى أخرجوا منها سبع قلال مملوء بالذهب والورث فقالوا والله لا نصلي عليه في الوأي لا نتفل فأخذوه وطلبوه ورجموه فأتوا برجل آخر فأقاموه مقاما قال سلمان لا أرى رجل يصلي الخمس لا يصلي الخمس أظلمت لا أرى رجل لا يصلي الخمس أظلمت كان أزل في الدنيا وأرغب في الآفرة وأدأب ليلا ونهارا فأحببت حبا لم أحب أحدا من قبل قال فما لبث أن مات حضرة الوفاء والمزاح فقال له قبل أن يموت قال له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحب أحدا من قبلك وقد نزل بك من أمر الله ما ترى فإلى من تنصيبي وما تأمرني قال أي بني والله لا علم أحداً بقي على ما أنا علي أمر فأن تأتي لقد بدل الناس وغيروا قبروا لقد هلك الناس وبدلوا وغيروا ولا أعلم أحداً بقي على ما أنا عليه إلا رجلاً بمطيبين فإن شئت أن تلحق به فلحق به قال فلما مات وغيب لحقت قبل ذلك نصيبين كان قبلها قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين قال فجئت فأخبرته فقلت يا فلان إني كنت عند فلان وأخبرني عند موته أنك على أمره وأوصاني أن ألحق بك قال فادخل فأقمت عند خير رجل على أمر أصحابه قال فما لبث أن قال فقلت له يا فلان إني كنت مع فلان وأوصاني فلان عند موته أن ألحق بك وقد نزلتك من أمر الله ما ترى فإلى من توصي به وما تأمرني قال أي بني لا أعلم أحدا بقي على ما أنا عليه آموك عن تأتيه إلا رجلا وذكر فلدة قابت عني الآن قبلها كانت الموصل الأولى كانت الموصل إلا رجلا بالموصل فهو على عليه ثم صاحب الموسم قال إني كنت مع فلان وأوصاني فلان عند موتي أن ألحق بك وأخبرني أن نحنك على أمرك وقد نزل بك من أمر الله ما ترى فإلى من تصيبي وما تأمرني قال أي بني لا أعلم أحدا بقي على ما أنا علي أمرك أن تأتي إلا رجلا بنصيبي فهو على ما أنا علي قال فلما مات وغيب لحقت بصاحبي نصيبين فجئته فقلت يا فلان إني كنت عند فلان فأوصاني فلان عند موت أنا الحق بفلان وفلان أوصاني عند موتي أنا الحق بك وأخبرني أنك على أمره قال فأقم عندي فأقمت عند خلي وجل على أمر أصحابه فمكثت عنده فما لبث عن فقنت له أي قبل الموت يا فلان إني كنت عند فلان وأوصى لفلان أن أنحق بفلان وفلان أن أنحق بفلان وفلان أوصى أن أنحق بك وقد نزل بك من أمر الله ما ترى فإلى من توصيه وما تأمرني قال أي بني والله لا أعلم أحدا بقي على ما أنا عليه أو على ما نحن عليه آمر فأن تأتيه إلا رجلاً بعمورية قال فلما مات, فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية فجئت فأخبرت بخبر كله فقال فقم ساقم عندي فأقمت عند خير رجل على أمر أصحابه قال واكتسبت في عمورية حتى كانت لي بقرات وغنيمة من كسبه قال فما نبت عنه فقلت له يا فلان إن فلانا أوصاني عند موتي أن ألحق بفلان وفلان أوصاني عند موتي أن ألحق بفلان وفلان أوصاني عند موتي أن ألحق بفلان وفلان أوصاني عن ألحق بس وقد نزل بك من أمر الله ما ترى فإلى من تصيبي وما تعمر Üth قال أيبنين لا أحلم أحداً بقي على ما نحن عليه آمرك أن تأتيه ولكن أضلك زمن نبي مبعوث بدين إبراهيم مهاجراً إلى أرض بين حرتين بها نخل إلى أرض العرب بها نخل به علامات لا تخفى يأكل الهدية يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفي خاتم النبوة قال فلما مات وغيّم وبقيت في عمورية ما شاء الله أن أمكث إذ قدم رتب من العرب من بني كلب من العرب قال فقلت لهم تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي وغنيمتي قالوا نعم قال فأعطيتم بقراتي وغنيمتي فحملوني معهم حتى وصلوا بي بي وادي القراض ظلموني حتى وصلوا بي وادي القراض ظلموني باعوني عبدا ليهودي اخذوا ماله وباعوه عبدا ليهودي قال فما رايتوها بالقرى حتى ظننت انها تلك البلاد التي وصف لي ولكن لم يحق لي في نفسي وفعلا ليس فيها تلك البلاد ودى القرى قبل المدينة قال وبينما أنا عند صاحبي إذ قدم ابن عم الله فاشتراني من بني القريبة اشتراني منه فحملني إلى المدينة والله ما أن رأيتها علمت أنها تلك البلاد التي وصف لصاحبي قال وبينما أنا على جدع نخلة في فيها صاحبي وصاحبي أسفل النخلة إذ قدم ابن عم له يقول قاتل الله بني قيلة هذا الاسم الأنصار قبل أن يسمي من النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار قاتل الله بني قيلة إنهم لمجتمعون اليوم على رجل بقباء يزعم أنه نبي قال فأخذتني العرواء وكدت أسخط هذا الذي كان ينتظر للإنسانين قال فنزلت فقلت لابن عمه ماذا تقول ماذا تقول قال فلك من سيدي لكمة حتى كدت أن منها قال ما لك وله قال لا ولكني أستثبت قال فلما كان من الغد جمعت شيئا فجئته وكان في قبة فجئته فقلت له وحول أصحابه قال فقلت له إني علمت أنك رجل صالح ومعك أصحاب له حاجة وهذه صدقة أتصدق بها عليك قال فقال لأصحاب كلوا وقبض يده قال سلمان واحدة أي العلامة الواحدة بعد أن وجد تلك البلاد والأوصار تلك البلاد يريد أن هذا النبي قال ثم تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد جمعته شيئا فجئته فقلت له إني علمت أنك لا تأكل الصدقة وهذه هدية لك قال لأصحابه كلوا وأكلوا أكلوا وقال كلوا قال سلمان اثنتان قال وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من أصحابه وعليه الشملة قال جئت فسلمت عليه ثم من خلف ظهره جاءني من النبي صلى الله عليه وسلم اني استغربت عن امر فالقى الشملة من على ظهره فرأيت خاتم النبوة بين كتفيه فاقبلت عليه اقبله وابكي فاقبلت عليه اقبله وابكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحول قال بقصصت عليه القصي بن عبا كما قصصت عليه فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع, أن يسمع أصحابه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سلمان كاتب قال فكاتبت صاحبي على أربعين أوقية كاتبت صاحبي على ثلاثمائة وزية أي نخلة صغيرة أغرس له في الفقير وعلى أربعين أوقية من الذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعين أخاكم فعانوني الرجل بثلاثين ودية والرجل بخمس وعشرين والرجل بعشرين والرجل بخمس عشر وكلا على ما قدر ما عنده حتى اكتملت لي ثلاثمئة ودية فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سلمان إذا ففقر لها يحتر لها فإذا انتأيت فآذني حتى أضعها أنا بيدي فقال فلما انتهينا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع بيده قال سلمان والذي نفس سلمان بيده ثلاثمائة وذية لم تمث منها وذية واحدة وبقيت علي الأربعين عرقية وبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس إذ قدم عليه مال من الجهاد وكان عنده مثل البيض من الذهب فقال أين الفارسي المكاتب فأنادوه فأخبروني فجئته فقال خذ هذا وأدي ما عليه قال يا رسول الله ما يفعل هذا عند أربعين مقية قال خذوا فسيؤذي الله عنه قال سلمان, سلمان الفارسي والذي نفسه, نفسه بيده 40 اوقيه لم ينقص منها شيء قال وفاه وفاته لي بدر واحد وشهدت بقيه المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى هذا القسم سلمان الفارسي ومراقه ابن خبار الاول الابن المدلل المنحم اصبح عبدا يباح ويغلم ويستعبد من أجل ماذا من أجل هذا الدين والبحث عن هذا الدين حتى رفع الله منذ لده من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لهم شرفوا الصحابة الصحبة القسم الرابع من أقسام الباحثين عن الهداية قسم أيضا يخرج ويبحث ويبذل الغال والرخص من أجلها ولكن إذا وجدها رفضها وهذا كما في مسمد الإيمان أحمد من حيث سلمة بن سلامة بالوقش ونحيث طائح المسمد مما ليس لتفقين في مسمد سلمة قال سلمة كان عندنا يهودي في بني عبد الأشهل وكان يخرج إلى الناس فيبكر بالجنة والنار والناس أهل أوثان لا يعرفون جنة ولا نار قالوا بيوم خرج على مجلس عبد الأشهل وأنا على فناء بيتنا وكنت حديث الجن كان صغير قال وعلي شملتان قال إذ خرج هذا اليهود على مجلس عبد الأشهل وهو يسمع من فوق البيت فذكرهم بالجنة والنار والصراط والعقاب والميزان فقالوا اي حكم انا موت ثم نسأل, نسأل بعد ذلك قال نعم قالوا ثم يكون الى جنة او نار ونكون الى النار قال والذي يحلف به لأعظم سنور في الدنيا يطبق على حدكم خير لكم من تلك النار قالوا ويحف وما الخلاص وما الخلاص قال فأشار اليته إلى الشام او اليمن وقال نبي يبعث نبي يبعث قال سلمة قالوا له وما علمة ذلك قال فنظر إلى القوم فرآني في أعلى الفناء البيت قال إن يستنفذ هذا حمره فلم يدركوا الهرم قال فإنكم فإنهم سيدركوا او كما قال قال سلمة والله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم فآمننا به وكبر به ذلك اليهود قال فقلنا له ويحب أليس هذا الذي كنت تعمرون به قال نعم ولكن ليس نسأل الله السلام والحالي والعالمين وهنا وقفة لتسمى في هذا الموضوع وهذا الموضوع موضوع عظيم وإنما اكتفينا لكل قسم من الأخدام الهداية والأخدام بعيدين وإلا في القصص الكثيرة على حيث الكثيرة. هنا وقفة نقفها لننظر ما سبب وما موانئ من الهداية أبقى رقشان ها سبع من عندك باذن الله باذن الله وانتم الله, الله فماذا موانع الهدايه ما هي الاسباب التي تمنع الناس من الهدايه ومن قبول الحق يا ترى الأسباب أسباب موانع إذايا كثيرة منها كثيرة جدا منها الجهل الجهل يا عباد الله هو المرض العضال وهو داء الأمم من قبل ومن بعد وبهذا الجهل انتوكت العراض وسفكت حتى دماء الرسل وقتل الرسل بسبب الجهل الجهل هو المرض العضال الذي أصاب الأمم قديما وحديثا حتى جعلهم يرفض الحق ويذخر منه ومن أهله وتنتاك أعراب العلماء وطلبة العلم بسبب الجهل كما يقول المثل العامي الذي ما يعرفه ما يقدره الذي ما يعرف العلم والعلماء ما يقدره فهذا هو أخطر ومن أعظم أسباب موانح الهدائي لأن بالعلم يعرف الإنسان الخير من الشر يعرف الإنسان الخير من الشر والحق من الباطل والحق من المضب بالعلم نور ينصر به ويتضح له الطريق ويسير عليه ويعرف الناصح من غيره بالعلم. وما أصاب الأمم اليوم من التقهقر والرجوع إلا بسبب أنهم كانوا على جهل وقادهم الجهان بعض الناس ما يدري ما يعبد الله او ما تقوم به الأركان العبادات يدب يحج ما يدري ما يحج وما هي أركان الحج واجبات الحج يسمع الناس يصيحون في الطواف فيصيح معهم أخبرني أحد الإخوة أن رجل كان يقرأ منسكا ثم بعد أن ينتم المنسك والناس خلفه يصيحون مثله ومكتوب في آخر المنسك طبع على نفقة المحسنين فكان الرجل يصيح ويقول طبع والناس يقول طبع على نفقة على نفقة المحسنين المحسنين هو في آخر حساب على نفقة المسلمين ما تبقى إلا مدار القلم ومدار الصفاء أو مدار طبع عام سبا وكذا جهل جهل المسلمين بشرع الله رجل هذا إذا تعدل العمل فما وجد عملا قال لأصحابه ما عندي عمل ماذا أعمل قال فتطوف الناس قال ماذا أقول له قال قل لهم زامل قل لهم زامل راح الرجل عامل مع الشي وراح معه مجموعة خلفه وحجر تيري سائرة حجر لتكوني حيرا والناس خلفه يظنون أنه الحجر الأسود حجر تيري سائرة حجر لتكوني حائرة زهلي عضال حرفوا الآيات حرفوا معاني الآيات أحدهم يقول يا أهل السنة أنتم تحرمون القاس؟ الله يقول بالقرآن حلال أين هذا من عام 1431 آن؟ وما درينا بهذه الآيات؟ للصحابة والتابعون لأيما الأربعة والفقه السبعة وإن هذه الآيات ترى؟ وتعرضون المخزنين إذا خزن الله تصبح الآية يعني ما هو في الأرض؟ في المريخ سفعة في المريخ ومشاريح وعنده وكذا ويستحرك شركات قال الله يقول بالقرآن الكريم والقات ما فيها والقات ما فيها في الآية وألقت من هنزة تغير كوني يحسب الكون تغير كوني وألقت ما فيها وتخلت وأبنت لربها وحققت وأيضا الأرض مدت وهذا قال والقات ما فيها شوفوا إن ما فيها شيء وأنتج يتحرموا فلا عدوا وزير القضاء فأيام الوحدة وزير العدل على مرء ومسمع من الناس ويقول لا بد للمرء ان تكون قاضيا ولا بد للمرء ان مرء ان يشارك في القضاء والله عز وجل يقول يا ليتها كانت القاضيه وهذا الانسان في النار يقول يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني مالي اهلك عني سلطان ياخذه فقل له ثم صحي وصلوا وهذا قال يا ليتها تلاعب بالشر كتاب الجهل للمسلمين لو رجل يخرج يصيح لطيح الناس خلفه ينعق لنعق الناس خلفه جاهل العضال يخبرني أحد الأخوة في صوالي الحلاقة آية وجوه يومئذ ناعمة ما هذه الآية هل موقع فيما في الحلاقة وبعدها يحلق لحيثا قال نعيما وجوه يومئذ ناعمة هلا عب بالشق الناس في جاهل العضال وقعوا ما فيما وقعوا فيه إلى السبب للجاهل يا عباد الله ابتعدوا عن العلم ابتعدوا عن الاهل العلم لو يخرج واحد طيح الآن ما يخرج الناس جيش جرار حل يتأل الله سلامه بسبب الجهل ومن أستابي او موانع الهداية ومن موانع الهداية أيضا حبه لهذا الشيء مع إضافة الجهل حبه للمعطية حبه للشيء الذي هو عليه حبه على ومرضاه على ما كان عليه آباؤه وآباؤه وأجداده فيزداد المانح إذا حب المعصية من الطعب أن تخرج من قلب أينين إن شاء الله فإذا انضاف إلى ذلك بغضه لأهل الحق مع جهله وحبه للمعصية مع بغضه بأهل الحق ازداد المانح فإذا انضاف إلى ذلك خوفه من قومه وحشرته ازاد المانع انضاف إلى ذلك خوفه على منصفه ومكانه ازاد المانع وإن انضاف إلى ذلك خوفه على ماله ونفسه ازاد المانع وأعظم ومن أعظم موانعاله فالحسد كما قال ابن القييم الحسد هو المرض العضال الذي أصاب الأمم ما أخرج إبليس من الجنة إلا بسبب الحسد قال الله عز وجل وإن قلنا بالملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين لماذا كان من الكافرين أنه أبى واستكبر لنسجد لأبينا آدم طاعةً لله وتكريماً لأبينا آدم فبعد ذلك كما قال الله عز وجل يا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أن كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني, من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فخرج منها إنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين خرج من الجنة بسبب الحسد وهو المرض العضال الذي أصاب اليهود رغم أن فيهم أحبارهم وألماؤهم وكبراؤهم وقساوشتهم هو المرض العضال الذي منعهم من الإيمان بعيسى عليه السلام وهو المرض العضال الذي أصاب النصارى من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو داء الأمم الحسن هذه بعض الموانع موانع الهداية ولعل الوقت قد جاء وهذا الموضوع حتى موضوع طويل ومهم ولكن نقول خلاصة الأمر حجركم الله لنكون من الصنفي الثالث نبحث عن الهداية عن مراكز العلم التي تقان في السنن وتقان في العلم مثل مركز دار الحديث بدماج في, في صعدة مركز الشيخ مقبل من هاد الواجعي مجددها بالأمة رحمه الله تعالى ولا زال المركز شامخا يقوم عليه ماذا خليفته يحيى بن علي حجر حضره الله وبقية أخوانه من طلبة العلم المشاك الدار وطلبة العلم قائمون على هذه الدار وايضا المراكز مراكز آل السنة التي تفرعت منها هذا الذي ينبغي أن نبحث ونخرج ونطلب العلم ونعرف الحق ونبدل الخال الغالي والرخيص من أجله وأن نتعد من وسابس الشيطان وضرق الشيطان وأسباب موالع الهداية فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم على أجل اجتماعكم ونصلاة قول الله وبركاته محمد